يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينه عليه وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم